آيت سيبو ارتان فوقل مدل از مان المنذ بيح رقي يسرا جمعا رقي يسرا ايت شبي ايت رقاي جمرت هضم وعتاب ظلت بلا يجوى وسجاد لك وكتاب تلقاها الدار وبين اعثرتي ريدي اتقوم وبنوصها يا مظلوم ريحة تشوف في صغار لانحل امر مولاك بنتك بيت ترفعو طف عينك لو ما جايت الثواب يسبوخه جوي جاي يفتح حجن هل بيد عطيف أشبوح لك أنظار آية سبي آية سبي وأحزان تبقى المدال تبيوا احزان ايتبيوا احزان تبيوا بدل الاسم يا المنذبح المنذبح للشاعر شيف الذبحاوي جمرتها ام واعتاب ضلت بلا يجوا او سجادة لك وكتاب تلقاها وسط الدعاء وبنتك عليها تحب يا اثر تيريدي تقول و بينه وسه تيموت ايو يا وبيطفعوا قلب عيناب لو ما تش تسر هوار يسبه جو ما يبيت يقطع حزن هل بيت الطيف من ماش بوحه لك انظار عاية سبي عاية سبي واحزان تبقى مدى الازمان يا المنذبان دمعة رقيس صيح آية سبي آية سبي وقدان تبقى المدى الأزمان كم منذ بحقسان دمعة رقيس بدمع الهمال اشرح اليك هالحال اشافت رقيا هوال من دورة الاقدار عنا ويبلع روح وليه شيبو ما تدري وينه تروح بينك في كرحتار صرخ يوده من جروه يا ال مي رتي يا في عينوان البنتك رقيا عنك تدور وين ما تدري شفل حزم حارك يا حسين بقس اشاد بالتا رايت سبي ايات سبي وان تغال مدل مان تسبوا واحزان يا تسبوا واحزان دو قال بدل الاثاب يا من ذبح عصا جمعت رقياس همال الشراح ايلك الحال شافت روحي الهوان مين دور اي الاقدع عنك <عيقى> وبلع روح وليكل ا شبوح ما تدري وين تروح بلتك في كره احتا صرخ يوده ميح جيروان يلمير تيح بإزا هضمي السفي عنوان البل تكرر فأي صار عنك تدور وين ما تدري كيف فين حزمان حارك يا حسين حزحة حزمان و أشد بالتار آية سبي آية سبي و أشان تبقى المدن ماصيح يلمن جمعة رقياس Ayat Shabee, Ayat Shabee Man, to begin the medal Man, you're from the beach لمى في جو بياني عن ويسيو ومحاولت اشرى ومحاولت اشرى على خد دمع يرسم غمر من حوق بها Ashok Bintin Nabil Mokhtar Ayat Hizin Wishlon Ratta Elhajab Malon Ma khla Elham Toon Minso ta til Heap آيات سبي واحزان كبقل مدل دمعه رقيه دمعه رقي آية سبي واحزان آية سبي مع ترقيا جمعت ترقيا شايف ترصص انوار وهبت خضر الضاع مين طاح هي على القاع عنها صا يعيدي الضاعنيت يهمل علينا عبار تنحب علينا هناك وانتش كبور معناك صابر على بلواءك تطلب رضا الجبار آية سبي آية سيبوا اجان تبقى المدل كلمن دبح ايه دمعه رقيه دمعات رقيه جو ايعا اشوهمر لا ماره او هل قد تدريغا تطل الناس اكتشمه في الرجاس بعد وين يلقو مر عباس فعاد وين يلقو عباس أس وين أخوة ما قيت عكي الأمال وظيل اهلي واللي هل ابطال اه اعیت سبیع اعیت سبیع اوه يا المنذبح يا الملدبح آه جمعت رقيا بالكوفه افجع يا جوع لا مارح tha astem a ta'ali ya hanna ras etayt sham kela rgas e waini له له له له له له له له له له له له له له له له له له وغه وې حق فيه کې لیدو سبي هاي سبي وا ان توقل مدل اس د راته کې اسرار دمعات پای یا اسرار آیات بیا